و تراهم يعرضون على الياقاشين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين قصروا انفسهم واهليهم يوم القيامه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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِذًا ٱلْبَلَاءُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَ فَانًا مِّنَّ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا